<سؤال> ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد الصادق في كل ما قال صل وسلم <سؤال> وسلموا على نبيك ورسولك محمد الصادق في بيان, بيان الهدى والطلل وصل مسلم على نبيك ورسولك محمد الصادق في جميع الأحوال. الله صل مسلم على نبيك ورسولك محمد المبعوث إلى جميع المخلوقات. وصل مسلم على, على نبيك ورسولك محمد المعيني بالمعجزات الباهرة. وصل مسلم على نبيك ورسولك محمد المعيني بالمعجزات الباهرة. وصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد مبالغ في كماله النهايات. الله وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد مظهر كرامك الشامل. وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد مظهر عذبك الكامل. وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد غيتي نعامك الرحيم. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد مفاني هذا الوجود، صل وسلم على نبيك ورسولك محمد ضني نايتك الممدود، صل وسلم على نبيك ورسولك محمد بابي كلي حلم وشهود، صل وسلم على نبيك ورسولك محمد بابي كل تجل وشهود. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك ورسولك محمد نور قنون الأكوان وصلِّ وسلِّم على نبيك ورسولك محمد شرف نوع هذا الإنسان وسلِّم على نبيك ورسولِك محمد خلاسة ولذي عدنان اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك ورسولك محمد دلين كل تائم وحائر صلي وسلم على نبيك ورسولك محمد قدمات كل سالك وسائر وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد كل سالك وسائر صلي وسلم على نبيك ورسولك محمد الذي من لم يتبعه فهو إلى النار سائر الله صل وسلم على نبيك ورسولك محمد منبع كل فاطين صلي وسلم على نبيك ورسولك محمد شفاي كل مهجات عليلة صلي وسلم على نبيك ورسولك محمد مشير في كل حي من العرب وقبيلة الله مسلم مسلم على نبيك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود وصلي وسلم على نبيك ورسولك محمد صاحب النباين معقود Sallimen sallim ala nabin wa rasulike Muhammed sahib al halim al murud Allahumma sallim sallim ala nabin wa rasulike Muhammed sahib fi Muhammed صلی وسلم على نبيك الذي تقلب الحجر صلی وسلم الذي سعت اليه الشجر اللهم صل وسلم محمد الذي نبع الماء محمد الذي وصلى وسلم على نبيك ورسولك محمد الذي سلمت الغزاله عليه اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد الذي سلمت الغزاله عليه اللهم صل وسلم على نبيك محمد الذي جاءنا بالقران العظيم صل محمد الذي Allah'a salli ve sellim ala nebiyyika ve rasulika muhammedin illezi tekhalasna biittibaihim nalil ca'in Allah'a salli ve sellim ala nebiyyika ve rasulika muhammedin illezi tu'acuzul elusun an beyani ba'adi kemalih ve sellim ala nebiyyika ve rasulika muhammedin وَسَلْمَ سَلْمَ لَا نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ مُعَمَّدٍ إِلَّذِي تَفْتَاتِنُ الْأَفْكَارُ بِلَمْحَةٍ مِّنْ لَمَحَاتِ الْجَمَانِ اللهم صلو الله سلم على نبيك ورسولك محمد صلاةً تنتعيش بها الأرواح وصلو سلم على نبيك ورسولك محمد صلاةً تشريق بها الأشباح وصلو سلم على نبيك ورسولك محمد صلاةً أنال بها كل فلاح <سؤال> اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد صلاة يقوى بها ظحري، وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد صلاة ينشارع بها صدري، وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد صلاة يبني بها فقري، اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد صلاة يذهب بها همي، وصل وسلم على نبيك ورسولك محمد صلاة ينفرج بها غميه. صلى وسلم على نبيك محمد صلاة يسمو بها اسمي الله مسلمًا سلم على نبيك ورسولك محمد صلاة تقوى بها روحي صلى وسلم على نبيك محمد صلاة أقرأ بها ما يكتب في لوحين صلى وسلم على نبيك محمد صلاة أتهيأ بها لقبول فتح <سؤال> اللهم صل وسلم على نبيك وعلى رسولك محمد صلاه بها منه الشفاء وسلمت سلم على نبيك ورسولك محمد صلاه, بها أسلم أسلم ورسولك محمد صلاة ادخل بها في جمره اهل السنه والجماعة، وسلمت سلم على نبيك محمد صلاه ادخل بها في زمرة أهل السنة والجماعة Vallahi, sallallahu alaihi ve rasulihim Muhammed salaten tabrue Allah ya Rasulallah. Al-salātu wa-s-salāmu ‘alaykum yā Rasūl Allāh, Al-salātu الله s salāmu عليك yā Nabi الله Al-salātu wa-s-salāmu ‘alaykum الصلاة والسلام عليك يا خير خلقنا، الصلاة والسلام عليك يا الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من أكمل سلام دائماني محمد رسول الله عليه akmen salat La ifni yani Muhammed Ressulullah Aleyhi minni akmen salat ve Fi kül an Muhammed Ressulullah Aleyhi ve tam sülâm. yani Muhammed Ressulullah Aleyhim minni akmen yani Muhammed نيكمل صلاته وتم سلامه وافياً محمد رسول الله عليه من يكمل صلاته وتم سلامه فأيضاً على محمد رسول الله كل صلاة وكل سلام على محمد رسول الله كل تعيّة وكرم على محمد رسول الله كل بركة في النعامي على محمد الرسول الله كل إفلان لا يرام على محمد الرسول الله كل صلاة في النعامي على محمد الرسول الله كل صلاة في الأعامي على محمد الرسول الله كل صلاة وكل سلام إلى يوم القيامة. الصلاة والسلام على محمد رسول الله الصلاة والسلام على محمد زرجا الصلاة والسلام على محمد بكل الافواه الصلاة والسلام على محمد بكل الشفاه، الصلاة والسلام على محمد من صميم الفواهية الصلاة والسلام على محمد من سعيد الأكبر الصلاة والسلام محمد حيث يوم عيم كل صلاة وكل السلام على رسول الله محمد بعدد البحصان وكل صلاة وكل سلام على رسول الله محمد بعدد من أطاع أب كل صلاة وكل سلام على رسول الله محمد بعدد فمل كل صلاة وكل سلام على رسول الله محمد بعدد جواهر اجزان الجبال كل صلاة وكل سلام على رسول الله محمد بعدد على رسول الله محمد بعدد قطرات أنظار في سائر الأقطان كل صلاه وكل سلام على رسول الله محمد بعدد الذرات ما يتعاقب عليه الليل والنهار كل صلاه وكل سلام على رسول الله محمد بعدد كل موجود كل صلاه وكل سلام على رسول الله محمد بعدد كل معلوم وكل ما حته كل صلاه كل سلام على رسول الله محمد بيعادد كل معلوم وكل محترف كل صلاة وكل سلام على رسول الله محمد بيعادد ما تعلق به العلم القديم كل صلاة وكل سلام على رسول الله محمد بيعادد أنفاس أهل الجنة الجحيم. كل صلاة وكل السلام على رسول الله محمد من غير نهاية كل صلاة وكل سلام على رسول الله محمد من غير غاية كل صلاة وكل سلام على رسول الله محمد في كل خاتمة وبداية وألف ألف صلاة وألف ألف سلام على رسول الله محمد المختار. و ألفяти ألف صلات و ألف ألف صلات و ألف و ألف السلام من المحمد الصاحب الأنوار و ألف و سلام على رسول الله محمد مكمل و ألف و ألف صلات و ألف سلام على رسول الله محمد المجمّل وآلف صلاة وآلف صلاة وآلف سلام على رسول الله محمد المبجل وانف وان في الصلاه وان في السلام على رسول الله محمد المحمود وانف وان في الصلاه وانف وان في السلام على رسول الله محمد المقصود وانف وان في الصلاه وانف وان في السلام على رسول الله محمد الذي هو بكل خير معروف والف والفي صلاه و وألف الف والفي سلام على رسول الله محمد الذي هو بكل كمال موصوف والف والفي صلاه و وألف الف والفي سلام على رسول الله محمد الذي نجى به ادم من دمه الذيكان والف والفي صلاه وألف على رسول الله محمد الذي روح من الطوفان وألف ألف صلاة وألف ألف سلام على رسول الله محمد الذي جاء به الخليل من النار وألف ألف صلاة وألف ألف سلام على رسول الله محمد الذين جاء به الكليل ونجى بشرق البحر من فرعون وجنوده والف ألف في الصلاة ألف في السلام على رسول الله محمد الذي رفع الله به عن سبن مريم هنا جا من يهود والف ألف في الصلاة والف ألف في السلام على رسول الله محمد وعلى آله الطاهرين واصحابه الهادين المهتدين والف ألف في الصلاة والف ألف في السلام على رسول الله محمد وعلى آله المطهر هاري نواصحابه اجمعين و الف في الصلاه و الف في السلام على رسول الله محمد وعلى اله من واصحابه والتابعين الى يوم الدين رضوان الله تعالى عن صائل مجتهدي في هذا الدين وعن العلماء العاملين في الصالحين الكارعين من حياظ يقين والمقتفين سنن سيد المرسلين وعن الخلاف المتقين وسائر المسلمين في كل حين ونسأل كاللهم بهم العفة والعافية في الدارين والدين آمين آمين آمين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكماله وعدد كماله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسب جهده وقدره اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما Allah ﷻ على محمد ﷺ نبي ﷺ ورسول ﷺ نبي ﷺ. على محمد وعليه مسلم لا و ما على محمد كما هواره ومستعكوه. Allah ﷻ على محمد نبي ﷺ ورسول ﷺ وعليه مسلم. Allah ﷻ ﯾسالني على محمد نبي ﷺ وعليه محمد. اللهم صل على محمد وعلي على عبده ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي ال حبيب العالي قدر عظيم وصحبه وسلم اللهم صل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 Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin illezih siracu nurihih ve hacim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala lihi ve salatan salaten tekfirinâ biha minel bahabeti ve kerameti ebahaci ve Allahumma Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ilmunibil avvam ve sellim ve sellim ala gaybi esrarillah وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه نسير بها فينا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مشرقي انوار الصفات صلي وسلم على مغربي اشرار الضات وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعلنا بها من اهل عنايات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 صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تدخلنا بها دار السلام اللهم صل salim على سيدنا محمد تطويبا افتخار وصل وسلم على امام الملائكه الابرار وصل وسلم على سيدنا محمد ala اله صلاه تحفظنا بها من البلاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المتبسم صلي وسلم على المواطن المنعم Allahümme salli ve sellim ala seyyidina salâten tahvazuna bihâ minel ghiyabati veşşetini Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin seyyidi ve arâ sallim ve ala khayrimen muti etthera sallim ve sellim ala khayrimen vati etthera sallim ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi salâten tecah'luna bihâ min men ve yarâ Allahümme sallim ve ala السلام السلام على خلاص الإنس والملائكة والجان السلام السلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعطفنا بها بحقائق الإيمان الله السلام السلام على سيدنا محمد بركل لامع السلام السلام على نورك الصادع السلام السلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة زين بها إلى حلم وعلم نافع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 اللهم صل على محمد كما امرتنا نصلي عليه اللهم صل على محمد كما هو اهل اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على روح محمد في رواء اللهم صل على جسد محمد في المجلسادي اللهم صل على قبر محمد في القبور صلى الله عليه وسلم اللهم صل على شمس طه اللهم صل من اوعى الله واليه ما رحا اللهم صل على على بدر دجى اللهم صل على أكمل الناس عجا اللهم صل على شمس المعارف اللهم صل على بدر العوارف اللهم صل على اهل الصفاء اللهم على مصدر الوفاء اللهم صل على من هو لكل داء من شفاء Allah salli ala ruhi dhahar Allahümme salli ala sirri nuhar Allahümme salli ala a'ala al-vesayeni Allahümme salli ala ahsenin şemayeni Allahümme salli ala bahçetil kevneyeni Allahümme salli اللهم صل على في العالم اللهم صل على نخبة بني آدم اللهم صل على العبيب العظم اللهم صل على نبي المحترم اللهم صل على الرسول المكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما صلاة تجري عنا بها كل هم وغم اللهم صل على سيدنا محمدا ظلنا شانا اللهم صل على سيدنا محمد, الناس شانا. على سيدنا محمد اقوى الناس دليلنا ومبنى هانا اللهم صل على بني الناس ايمانا اللهم صل على ارجع الناس ميزانا اللهم صل على روح الناس بيانا اللهم صل على افصح الناس لسان اللهم صل على اخر الناس اتيانا اللهم صل على أكبر الناس إنسانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترضبنا بها في الدارين أمنا وأمانا اللهم صلي على الأنبياء قدرا اللهم صل على أعزاز الأنبياء يشرا اللهم صل على أظهر النبياء فرعان اللهم صل على أظهر النبياء شرعان اللهم صل على أقوام معركة في المقام اللهم صل على أهدى جل من دخل باب السلام اللهم صل على إنسك من نحر البضائع اللهم صل على بهج من رمى الجمرات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تتمارد بها عليها الجذابات اللهم صل على من أموحله مهراب الأرواح والملائكة صل على من هو إمام الأنبياء والمسلين وصل من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين Allahumma salli ala al-masstidqin, Allahumma salli ala imam al-sadiqin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammed wa ala alihi wa sallim salatan taj'alna biha min ibadikal-muttaqin, Allahumma salli ala imam al dinina, Allahumma salli ala imam hisbina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammed wa ala alihi wa sallim صلاةً تجعلنا بها منكم من أهل الله اللهم صل على صاعب جمال أبهر اللهم صل على محمد وعلى آله صلاةً تجعلنا بها زيارة قبل المعطر وبيتكاً من الله